بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا الندن كذرت وإذا الجبال سفرت وإذا العشار أطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سفجرت وإذا النفوس زوجت وإذا المورودة سينت بحيث وإذا الصحف نشرت وإذا السماء أشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أذلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أؤذم بالكنة بالجوار الكنة والليل إذا أسعت والصبح إذا تنفت إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند بالأرش هكيم مطاع ثم أمين وما صاحبكم بأجنون ولقد رآه بالفق المبين وما هو على الغيب بظنين وما هو بقول شيطان اَيْنَ تَذْهَبُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ لِمَنْ شاء منكم أَنْ يَسْتَقِيمَ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا